كنت جذب الارض تقدم موضوع كراهية الكنيسة لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبقدار كراهة المركوسية في مصر وسائر بلاد المهجر نقول ذلك من الخطأ المصر بحق قيصر قيصر سيظل الى الابد رمزا للسلطان الزمن ذلك من الخطأ الناس بحق القيصر في الخضوع والولاء والإكرام لنضيفه إلى الله الملكون بعدين يقول وسيان إن حيثوا الخطورة والدوافع المنهرفة أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمني أو تحد على الاستهبار بقوة السلطان الزمني حذ عن الاستحضار وخروج السلطان الزمني بإتألت في أيام النور السداد من الطبعة كتبت سنة سبعة وسبعين وإحنا بنجاهد في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية وإحنا بنجاهد في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية وإحنا بنجاهد في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية أو تحض على الاستهدار بقوة السلطان الزمني، ده يهيز السلطان الزمني علينا لأن في الأول خروجا عن اختصاص الكنيسة وفقدانا لمصدر قوتها وفي الثانية خروجا عن المنتج المسيحي وفي الواقع يعتبر الاستغتار بالسلطان الزمني تشجيعا للشر وللأشرار ولكن لا يزال هناك خطر بعيد المدى يتسبب من حب الرعية على الاستغتار بواجباتهم تجاه السلطان الزمني عمرنا ما حصل مننا حالا دي جدا من حب الرعية على الاستغتار بخط سلطان دمني بحجة بيقول بحجة ان الكرامة والخضوع والولاء هما لله فقط وبالتالي طبعا الكنيسة ايه بقى تأييج الحكام من دول بينادوا استحتروا قوة السلطان عشان تبقى السلطة كلها في ايد الكنيسة